وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أَحْضَرَتْ فلا أُقْسِمُ بالخنس الجوار الكنس والليل إِذَا عسعس والصبح إِذَا تنفس